وأسألك بأسمائك يا حنان يا حنان يا منان يا ديان يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان <Tabii yapa hermano> ya burhanu ya sultanu ya subhanu ya figure, ya ya albyan, ya menane, ya dayanu ya hannanu ya insane, ya <tabii> <tabii> <tabii surviving vallahi> الأمان الأمان خلصنا من النار